قال مالك ومن نسي من طوافه شيئا او شك فيه فلم يذكر الا وهو يسعى بين الصفا والمروه فانه يقطع سعيه ثم يتم طوافه بالبيت على ما يستيقن ويركع ركعتي الطواف ثم يبتدئ سعيه بين الصفا والمروه مسألة من كان في اثناء سعيه وهو هناك على المروه شك في طوافه بالبيت تقدم لنا بأن السعي يشترط فيه أن يكون إيش؟ بعد طواف كامل وصلات ركعتين إيش؟ سنة الطواف هو جاء إلى الصفا والمروة وفي أثناء سعيه الشط الثاني أو الثالث أو الأول أو السادس أو السابع طفط ستة ولا سبعة طفط خمسة ولا تسعة شك في ايش في كمال طوافه ماذا يفعل يكمل سعيه بعدين يكمل طوافه لا يقطع السعي ويذهب الى الطواف يكمله اولا ويصل ركعتين بعد ان يكمل طوافه ويقطع الشك باليقين فإذا ما تم طوافه وتمت ركعة الطواف انتهى من عهدة إيش؟ الطواف هناك يرجع ويستأنف السعي من جديد